Book седемдесет и две. Трябва да направя нещо. шей. Трябва. يجب يلزم يجب يلزم треба да يجب ان ارسل المكتوب يجب ان ارسل المكتوب треба да платя يجب ان ادفع للفندق يجب ان ادفع للفندق треба يجب أن تستيقظ مبكرا يجب أن تستيقظ مبكرا треба да работиш يجب ان تشتغل كثيرا يجب ان تشتغل كثيرا треба يجب أن تكون دقيقا في المواعيد يجب أن تكون دقيقا في المواعيد той трябва يجب أن يعبي التنك يجب ان يعبي التنكه يجب أن يصلح السيارة يجب ان يصلح السياره يجب ان يغسل السيارة يجب ان يغسل السيارة. يجب عليها أن تتسوق يجب عليها أن تتسوق. يجب عليها أن تستصفي جليشته. يجب عليها ان تنظف الشقة يجب عليها ان تنظف الشقة. يجب عليها ان تغسل الغسيل. Яжиба Алайха ентърсил ел Расил Ние трябва да тръгваме веднага за училище. Яжибу аневхаба фауран или ал-мадраса. Яжиб аневхаба или ал-мадраса. Ние трябва да тръгваме веднага за работа. يجب ان نذهب فورا إلى الشغل يجب ان نذهب فورا الى الشغل ني треба يجب ان نذهب فورا إلى الطبيب يجب ان نذهب فوراً إلى الطبيب ви треба يجب أن تنتظروا الباص يجب أن تنتظروا الباص يجب أن تنتظر القطار يجب أن تنتظروا القطار في يجب أن تنتظروا تنتظر التاكسي يجب أن تنتظروا التكسي